وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَكُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحقه وما أدريك ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة